أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تقع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنَا تَعْمَلُونَ قَضِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السليم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانهم للدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم هاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله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 اجاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ ذات الانصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر ودغن بالله الظنون هنالك بتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يذرب لا مقام لكم فأرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عواما وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله الَّذِي لَا يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِذْ قَرُرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَمْ تَمْتَعُوا إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ لَكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.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 رَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خِيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ طَاعُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِهِمْ وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا فَرِيقَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقضوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكم وسرحكن سراحا جميلا وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرى فإن الله أعبد للمحسنين منكن أجرا عظيما يا نساء